بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَاقْضِ الْحَقَّ لِأَهْلِهِ وَلَا تُظْلِمُهُمْ وَلَا هُمْ يُظْلِمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الله الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون أولا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 يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن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 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مهدفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم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 ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدار. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنني معكم، فثبت الذين آمنوا.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 فلم تقدلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليه بل يالمؤمنين منه بلا أنحسنا إن الله سميع عليم. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُ نَعُودُ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثَرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنْهُ وَأَنْ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 ولو عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّنكِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دعاكم لِمَا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تكافون أي تحطفكم الناس فأوكم فأوكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أجْرُ النَّعِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَأَتَيْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَوْ مَا فَإِنْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون لكن. أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فاذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا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 ليميز الله الخبيس من الطيب ويجعل الخبيس بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئكهم الخاسرون قل للذين كفروا وقفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ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 يحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إن انه عليم بذات الصدور واذ يريكمهم اذ التقتم في اعينكم قليلا وينقلنكم في اعني ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله توجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوه وأطيعوا الله رسولا ولا تنازعوا فتفشلوا وتثاب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئا 10. 11. 12. بِمَا 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. الفئتان نكص على عقبين وقال إن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضيبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحليق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأقدهم الله بجنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم هم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل نشر الدواب عن الذين كفروا فهم لا في <تصفيق> كل وإما تثقفنهم في الحرب فشردهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواق لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقه إنهم لا يعجزون وأعذوا لهم ما استطعتم من قوةهم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 تنظمه <تضلبون> وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن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 نبي يحرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم عشرون صابرون يغنضون مئتين، وإياكم منكم مئتين. الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقروا الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعف. فإن يكن منكم مئة صابرة يؤلبوا مئتين وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَطْغَوْنَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَرَاءُ حَتَّى يُدْخِلَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمزكم فيما أقدتم عذاب عظيم فكل وَاكُلُوا حِلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ وَإِنْ أَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَأَنتُمْ لَا وَإِن أحيانا تكف قد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أوى ونصروا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 بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعنوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من عادوا وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم